بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة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 ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب خليق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم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 نكم بالله الغرور